سَلْبَنِ إِسْرَاءَ إِلَى كَمْ آتَيْنَاهُمْ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ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 بعث الله النبائن مبشرين ومؤذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلافوا فيه.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 والله يهدي من يشاء إلى خرق مستقيم أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مسّتهم البأساء والبراء مسّتهم البأساء رسول والذين آمنوا معه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا؟ والسبيل وما تفعلون من خير فإن الله به علي